لقد كان لكم في رسول الله عسوة حسنة لمن كان يرحب وَرَجْمَ الْيَوْمَ الْآخِرِ لِمَنْ كَانَ يَرَى الْجَنَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ uh, من المؤمنين ليال صدقون I'm of يا جنزي الواضع ما ديناك في القضيه فين والو يغنمنا الله الذين كفروا بغيبهم لم يلالوا خيرا وتفى الله المؤمن القتال عتفى الله المؤمنين القتال عدى الله وَأَغْرَسْنَا فِيهَا فُمَّ يا أيوان النبي قل لي قل لي الدعاء إنا إلى ما هو آت ومنا أنقصني وَالْأَحْيَى وَالْمَمْرُّنُونَ مِنْكُنَّ وَالْأَحْيَى وَالْمَمْرُّنُونَ مِنْكُنَّ وَالْأَحْيَى وَالْمَمْرُّنُونَ مِنْكُنَّ يا نِسَاءَ النَّبِيِّ وَذِي الْقُرْبَىٰ مِنْكُمْ نَبِذْنَ uh, uh. الذي في قلبه مغضور in allah <laughs> I'm وَالْقَمَرِ لَامَعٍ وَبِعِكِّ وَالْقَاشِعِ وَالْقَاشِعِ الْمُتَطَفِّقِ بِنِظَامٍ وَالْمُتَّفِقِ تِكُونَ سِيَامٌ وَدِرِينَا Oh, no القائل السير القائل السير والد سير والد الخاشعين والخشيع المتطئ الدين والصائمين الدين någon oh, oh, oh.